والعمل ومتمدين لكم أحبتنا الكرام مشاهدة طيبة لهذا النقل المبارك عبر قناة السنة النبوية أحبتنا الكرام من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش معكم عبق التاريخ الإسلامي مع هذه الأجواء الروحانية والإيمانية هنا في طيبة الطيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البلد المبارك التي شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل هجرة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم إليها دون عن سائر الأماكن ورفع ذكرها حتى أصبحت منارة تأوي إليها القلوب من شتى بقاع الأرض وهي تحتضن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صلوات ربي وسلامه عليه وليس غريبا أبدا أن تكون طيبة الطيبة هي المدينة التي تنظر إليها العيون بشغف وتشتاق إليها الأرواح وتحن إليها القلوب فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة في قلوب المسلمين جميعا وهي البوصلة التي تشير دوما إلى مهد الإسلام ودولة الإسلام الأولى لتكون مستقر دعوة ومنطلق الرسالة إنها المدينة المنورة أحبتنا الكرام النور المشع الذي أزاح ظلام الجهل والطلالة من كافة أرجاء الأرض المدينة المنورة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فيها مسجده الشريف حيث الخشوع والطاعة ومناجاة الرحمن سبحانه وتعالى وفيه ربضة من رياض الجنة بين منبره صلوات ربي وسلامه عليه وبيته الشريف كل من كتب, كتب الله سبحانه وتعالى له زيارة مدينة رسول الله ومسجده الشريف يعيش لحظات تتسم بالسعادة والخشوع فهو في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المكان الطاهر الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان الذي تعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتين هذا المكان الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مكان طاهر في أصله طاهر في ثبات الأجر له نعم أحبتنا الكرام الكل يشتاق لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى فيه لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فهنيئا لمن كتب الله عز وجل له زيارة مدينة رسول الله والصلاة في مسجده الشريف نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام في هذه الأثناء ينادى لصلاة المغرب من هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم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 Ashaadu an la ilaha illa allah Ashaadu an la ilaha illa allah Ashaadu anna muhammedan rasoolu allah Ashaadu anna muhammedan rasoolu Hayya 'ala salat Hayya 'ala al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 نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا اخت الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبو الشريف سعود بن عبد العزيز بخاري أدان صلاة المغرب لهذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة من هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام في هذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية وها نحن نتجول معكم لنشاهد هذا النقل المبارك لهذه الجموع المباركة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكل هنا يعيش لحظات تتسم بالسعادة والخشوع كيف لا وهم في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعواتهم تعانق عنان السماء متضرعين إلى المولى سبحانه وتعالى في خشوع وخضوع في صورة من صور التكاتف والتراحم والمساواة والمحبة فالكل هنا يقف صفا واحدا ويدعو ربا واحدا لا فرق بينهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الرحاب الطاهرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هنا كتب التاريخ وسطع نور الإسلام هنا في كل شبر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبق من تاريخ النبوة والرسالة يظل شاهدا على عظمة هذا الدين الإسلامي الحنيف إخوة الإيمان المسلمون هنا في هذه الرحاب الطاهرة يتضرعون إلى المولى سبحانه وتعالى يرفعون إليه أكف الضراعة أملا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم ويتوب عليهم يرفعون إليه أكف الضراعة وهم على يقين أن الله سبحانه وتعالى لن يردهم خائبين ولا عن بابه محرومين ربنا سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا اللهم إن العطاء عطاؤك والجمال جمالك والفضل منك وحدك فاهدنا إلى ما تحبه وترضاه وبلغنا به جنتك وجنبنا صختك والنار يا رب العالمين اللهم في هذه الساعة المباركة رجوناك أن تزرع في قلوبنا الفرح دون اكتفاء والسعادة دون شقاء ورزقا طيبا حلالا دون عناء اللهم اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك واغفر اللهم لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا واكتب يا إلهنا لنا عفوك ورضاك يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا اللهم ممن توكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا وأتمم علينا الصحة في أبدالنا اللهم أبعد عنا كل حزن وشقاء وبشر أمورنا بنور وضياء اللهم اكتب لنا رضاك وأسعدنا بقربك ونجواك وأكفنا واغننا عمن سواك واجعل اللهم سعادتنا في قلوبنا واشرح للخير صدورنا وأنر بنورك دروبنا وحقق رجاءنا وآمالنا وألبسنا لباس الصحة والعافية واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا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 إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحبتنا الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة المغرب من رحام المسهد النبو الشريف بالمدينة المنورة الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو أقيم صفوفكم واستو الله أكبر الله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 الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ Allahue ekbar Allahue ekbar Samia Allahue liman hamida Rabbana wala kal hamd Alles ekérisen 순 sch Adult板 ales ekérisk Keat Alles ekérish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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده رب Alhamdulik alhamdul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allah Allahu Akbar Allahu liman hamida Rabbana wa hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allah Allah Allah Allah ال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 اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا أخوة الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان انقذت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الحادي عشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم وقد أمى جموع المصلين هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام سعدنا بمتابعتكم لنا في هذا النقل المبارك في الختام يصعدني أن أنقل لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في ستوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف كما يسعدني أن أنقل لكم تحية مخرج هذا النقل الأستاذ فواز الترجمي وحتى نلتقي بكم محبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 وهو سلاح المؤمن وقد تواترت الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ترغيباً فيه وحثاً عليه وبياناً لعظيم فضله وعظيم أثره على المسلم في صلاح دينه ودنياه وأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي الدعاء عدو البلاء وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في حديث سلمان عند الترمذي لا يرد القضاء إلا الدعاء فإذا كان البلاء كالسهم فإن الدعاء كالترس ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن الدعاء أنه ينفع مما نزل أي فيكشفه ويرفعه ومما لم ينزل أي فيدفعه فيستفاد من ذلك أن المسلم يتترس من البلاء بالدعاء ويتحصن من البلاء بالدعاء ففيه نفع عظيم وأثر كبير وعن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت روقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله أي أن هذه الأمور أسباب مشروعة ومأذون بها ولا تتنافى مع إيمان المرء بقدر الله عز وجل بل هي من تمام الإيمان بالقدر ومن تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى الرقية نافعة قال السائل للنبي عليه الصلاة والسلام رقا نستقيها والدواء أيضا نافع ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها أي ما نتخذه من وسائل وأسباب نتقي بها الأمران وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له وأن السنة جاءت بأخذ الحيطة والاحتراز وبدل السبب الذي يتقي به المرء المسلم البلاء والامر كله بقدر الله لكن هذه هي من دفع